هل تاك حديث الغاشية؟ هل تاك الغاشية؟ وجهه يومئذ خاشعة عاملة ناصبا. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبا. وجوهي يومئذ خاشعة عاملة ناصبة.وجوهي يومئذ يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين نانية تصلا آن آرن حامیه، من عین نانیه. تصل آن آرن من تصلا آن آرن من عین تصل تصل ليس لهم طعم ل منضريع لا يسمن ولا يغني م وع ليس لهم طام إلا م لا يسم ولا يغني من جوع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن لا لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعَ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعَ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي من جوع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 وجو حي يوم اذن ناعما لسعيها راضيه وجو حي يوم اذن ناعما لسعيها راضيه وجو وجو حي يوم اذن ناعما لسعيها راضيه وجو حي يوم اذن ناعما لسعيها راضيه وجو حي لسعيها راضيه في جنة عالية لا تسمع فيها لغيا. في جنة عالية لا تسمع فيها لغيا. في لا تسمع فيها لاغية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. في لا تسمع فيها لاغية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة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 وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ونمارق مصفوفة وَزَرَابِيُّ مَ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ بسم الله الرحمن الرحيم هلتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين نانية ليس لهم طعام إلا من ضريع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 فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة هل تاك حديث الغاشية وجهه يومئذ خاشعة عاملة ناصبا تصلان رن حامية تسقى من عين نانية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 ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوث هل تاك حديث الغشية وجهه يومئذ خاشعة عاملة ناصبا تصل نار حامية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 وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ أَلَ تَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً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 وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى لِبِلٍ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى لِبِلٍ كَيْفَ خُلِقَتْ وإلى السماء كيف رفعت أفلا ينظرون إلى لبلي كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت أفلا ينظرون إلى لبلي كيف خلقت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 وإلى الجبال كيف نصبت وإلالالendy كيف سطحت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكرنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فذكرنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فذكرنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فذكرنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر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 إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب لكبؤ إِلَّا مَننتَ وَلا وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ بَلَكبَو إلا من تولى وكفر فيعذبه اللَّهُ العذاب بَلَك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 <سؤال>, إِنَّ إلَيْنَا إِبَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ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 إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ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 فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أَفَلَا ينظرون إلى لبل كيف خلقت؟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 هل تاك حديث الغاشية وجهه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلان رن حامية تسقى من عين نانية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 وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى لِبِلٍ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كيف نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سطحت؟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 إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم هل تاك حديث الغاشية وجهوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة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 فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أَفَلَا ينظرون إلى لبل كيف خلقت؟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 هل تاك حديث الغاشية وجهه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلان رن حامية تسقى من عين نانية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 وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثًا أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى لِبِلٍ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ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 فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى لِبِلٍ كَيْفَ خُلِقَتْ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 هل تاك حديث الغاشية وجهه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلان رن حامية تسقى من عين نانية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 وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى لِبِلٍ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ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 فيها صر رم مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أ فلا ينظرون إلى لبلك كيف خلقت